بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إ ل ى الله وتشتكي إ ل ى الله والله يسمع تحاوركما إ ن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله يظهرون منكم من هن إن و إ ن ه موسوعه ل ي ق ن م ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ف و ا ا ل ا س ل ا م ي ا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 فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا, كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينا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 ولا خ م س ة إلا ه و س ا د س ه م و ل ا أ د ن ى من ذ ل ك و ل ا أكثر إ ل ا ه و م ع ه م م أ ي ن ا ك ا ن و ا ث م ي ن ب ه م ب ا ع م ل و ا يوم القيامة إن الله ق ي ا ا م ة إن ل ب ك ل شيء عليم الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول موسوعه ا ل و ن ه ا ف ب ل س ا للعلوم ا أ ي ل ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا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 موسوعه النابلسي و خبير للعلوم ا ل ا س و ل ا م و ه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 أ ع د الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم ج ن ة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا أ و ل ا د ه م من الله شيئا أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أ ن ه م على شيء أ ل ا إ ن ه م هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان ف أ ن س ا ه م ذكر الله اولئك حزب الشيطان أ ل ا إ ن حزب الشيطان هم الخاسرون إ ن الذين يحادون الله ورسوله أ و ل ئ ك فلذلين كتب الله ل أ غ ل ب ن انا ورسلي إ ن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او إ خ و ا ن ه م او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه